book 2 الماضي واحد اسئله الماضي واحد Cik daudz jūs izdzērāt? Kam sharibta? Kam šaribt? Cik ilgi jūs strādājāt? Kam ishtagalt? Kam ishtagalt? Cik daudz jūs uzrakstījāt? Kam katabta? Kam katabt? Kā jūs gulējāt? كيف نمت؟ كيف نمت؟ كا يوس نوكارتويات إكزامينو كيف نجحت في الامتحان؟ كيف نجحت في الامتحان؟ كا يوس أتراداد كيف وجدت الطريق؟ كيف وجدت الطريق؟ اركو يوس مع من تكلمت؟ مع من تكلمت؟ اركو يوس سارونايات تيكشينوس مع من توعدت؟ مع من يوس سفينايات زمشاناس ديونو بعيد ميلادك؟ مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ Kur jūs bijat? Eina kont. Eine kunt? Kur jūs dzīvojjāt? Eine kunta tas kun? Eine kunt Kur jūs strādājāt? Eine kunta tas štariil? Eine kunt jūs ieteicāt? بماذا نصحت؟ ماذا نصحت؟ كيوس ايدات ماذا أكلت؟ ماذا أكلت؟ كيوس والزنايات ما الذي عرفته عن التجربة؟ ما الذي عرفته عن تجربة؟ تيك آت ريوس براوتسات كم كانت سرعتك في السير كم كانت سرعتك في السير كم مدة طيرانك كم مدة طيرانك كم الارتفاع الذي الارتفاع الذي قفزته